استو ثلاثه ديرو الله اكبر الله اكبر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 وَبَطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي, كالذي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ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 وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ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 واللَّهُ لا يُحِبّ كُ لَكَفَّارٍ تيم إِ الذيينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصوَالِحاتِ وَأَقَامُ الصَّلََاةَ وَآتَهُ الزَّكاتَ لَهُم أَجرُهُم عندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجرُهُ عدَ رَبّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحزَنون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 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُجْزَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ثُمَّ ثم توفى كل نفس بما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْتُمْ وَلَا إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرف لا لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الذكر عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيلا من قبله يدل الناس وانزل الفرقان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 فأَمَّ الذيينَ فِي قُلُ بِهِمْ زَعِرُون فََتَّبِعُون مَا تَشَابَهَ بِنْه بَتِرَ الفِتْنَةِ وَبَتِرا أَتَأولِ وَمَا يَعلممُ تَأوِيلَهُ إِ اللَّ وَررَاسِخُونَ فِي العِلْمِ قُلونَ آممََّ بِهِ كُلُم مِن عدِ وَمَا يَتَذَكَّرُ إلا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لا تُذِعْ قُلُوبَنَا رَبَّنَا لَا تُذِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنت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 فِيأَتُ تُ قاتِلُ فِي سَبيل اللههِ وَخْرىَ كافَِةُ يَرَونَهُم مِثلَهِم رَأِيَ العين واللهُ يُأَيد بَِصْرِهِ مَشَ إِ فِي ذَِكَ لا عبََةَ لئولِ الأبُخ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 وَلِلِّينَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله أكبر الله أكبر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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن ناصرين.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 قل اللهم مالك الملك تبتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء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 وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَتَوَدَّ أن أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بعيدا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 فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر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 خَصْطفَ آدممَ وَنُحَ وَآلَ إبْهمَ وَآلَ عمْرانَ على العالممين ذُِّيَةَم بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَلهَّ سَميع عالم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 فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ لِي غُلَامًا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُولِي تِلْكَ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ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 ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله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 فأما الذين كفروا فنعذبهم أبابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله أكبر الله أكبر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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آجف خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا قُلْتَ لَ نَدْعُ أَبنَا عَنا وَبْناءكُمْ وَِس أنا وَلِساءكم هُ سَنحسَكُمثُم ل ببتَعب ثمُ نَدتهِ الفَنجعنَةَ ثم نبتهل اللهَّ على الكذبين إه لَهُ وَقَصَصُ الحَقق وَم منِن إلَهِ إلا الله وَإِن ال الظهَ لَ الأزيزُ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التاراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هَأَنتُمْ هَأُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَبُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْغَالِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُش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 واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبي اديناكم قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى, ان يؤتى احدهم مثل ما اتيتم ان يؤتى احدهم مثل ما اتيتم او يجادوكم به ان ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ما كان لبشر ان ياتيهم ما الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم ما اقول للناس كونوا عبادا لمن تعبدوا لله ولكن بما كنتم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتم من كتابه وحكمته ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرون قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشحبوا وأنا ما كن من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبهون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قُلْ أَعْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط, وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَأَيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ثُمَّ تَوَلَّوْا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ خالدين فيها لا يخفف عنهم الأذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلهوا بإن الله غفور رحيم إن الذين, إن, الذين ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم واولائك هم الضالون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 فم نفت على الله الكذبَ من بعد ذلك فائكهُ الظالمون ق صدق الله ق صدق الله قل صدق الله فتب مِنت إبه محفَ وَما كان من المشدكين إأَلَ بيتض س الذي ببكَ مبارك د لل العالمين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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل أم ما تأملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يأتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلقون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للآلمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 كَمَثَلِ دِيحٍ فيها صرٌ فيها صر في كَمَثَلِ دِيحٍ فيها صر أصابت قوم أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الله اكبر الله اكبر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 وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله أليم بذات الصدور إن تمسسكم حزنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يأملون محيط وإذ غدأت من أهلك تبوي المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نص الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لأن تشكرون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 وَمَا جَاءَ لَهُمُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنَ عند ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟ خَـٰئِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تعكلوا الجباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام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 والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لإله قريش إله رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمِدِ الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمِدَ اللهم اهدنا في من هديتك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 لا ملجا لا ملجا لا ملجا ولا منجا منك الا إليك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وامل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ادي له واجله ما علمناه منه وما لم نعلم اللهم انك اهل العه اللهم انك عه اللهم انك عه فافؤنا اللهم اللهم انك عه فافؤنا اللهم, اللهم, اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا جهدنا على التقصيد اللهم, جه... اللهم تقبل منا جهدنا على التقصيد يا ذي جلال والإكرام فأنت الشكور الحليم اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم وأنت اللطيف الخبير تعلم ما أصاب أمتنا اللهم إنك تعلم ما أصاب المسلمين اللهم إنك تعلم ما أصاب المسلمين اللهم القف بهم اللهم القف بهم اللهم القف بهم اللهم القف بهم في العراق. اللهم القف بهم في سوريا اللهم القف بهم في اليمن اللهم القف بهم في مصر اللهم اقف بهم في تونس اللهم الطف في جميع ما يكون من البلواء والضراء اللهم لا نشكو إلا إليك اللهم إنه, عظم الخطر اللهم إنه عظم الخطر وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم ارفع ما أصاب إخواننا المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى اللهم ان حالهم لا ترضيك اللهم بدل احوالهم من الخوف إلى الامن ومن الفقر إلى الغنى اللهم امن بلاد الحرمين اللهم امن بلاد الحرم اللهم آمد بلاد الحربين وجميع بلاد المسلمين اللهم إنه لا حولنا لنا ولا قوة إلا بالتوجه إليك اللهم نرفع إليك أكفنا اللهم نرفع إليك أكفنا وأنت السميع العليم أنت القوي المتين اللهم إنك تعلم أن هذه الأمة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 علينا وعلى المسلمين يا حي يا قيوم احفظ أعراضهم احفظ أنفسهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم يا حي يا قيوم ول على المسلمين خيارهم واللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم بارك في عمر ولي أمرنا اللهم بارك في عمر خادم الحرمين الشريفين وبارك في عمر نائبيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقهم اللهم وفقهم لحفظ البلاد والعباد اللهم وفقهم واجعلهم سببا لحفظ البلاد والعباد يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله منا يا حي يا قيوم على صالح العمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه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 ال عليكم ورحمة الله سلام علييك رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله